الدرس الثاني في القرطاسية واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور برجل لاصق كرتون أقلام التلوين أقلام التلوين الشمعية ممحات منقلة مسطرة أقلام التلوين الجافة مبرات